عليكم السلام عليكم حد يطلع ولا الشروط لا انتوا بدل ما حد يشك في <متصفيق> مش مش مشكله خلاص بدل ما حد يشك فيكم خلاص انتوا بدل ما تشكوا ان شاء الله يوم الاثنين كلنا بعض العصر عشان نحافظ على كلنا بعد العصر محاضره <تصفيق> السيره هنا في الماء شوف ان شاء الله طب الشئ دي اه المخرج بين الميوه وريشه جوه ان شاء الله عملنا مشروع <ناشرة> على اسم كل ومن ايه Why? In myerre, men er zoggt. Men er zoggt jeg. ری Tras? Myerre, men er zoggt. Vi肉 rog det? فكتشفان وفي مرفوع لاجله باجله صح وفي مفعول مطلق وفي مفعول معه خلاص سيم جميل قرينا كلمه اول ضرب احمد الجره زي لما اجي ادور على الجمله الاسميه ايه هي على الشفا استاذ علي فين فين؟ الفشار الكره منصوب بالفتحه الظاهره عليه ادي المنفوت يبقى المنفوت الفشار المفروض ينفع المجلس اللي ما تصرف ما تصرفش احمد مفهومين؟ الدغسه ورمي من وسط المتات لاحظ ان ان الفعل هل له فاعل في سؤال في افعال الفعلي لازم إن ما ينقطش يجي المفعول ما عنيش في التعبير البلد. اللي ما يتعداش إنه يجي المفعول يعني شوف ده ضعبة شوف تعدى إنه المفعول فالما ليه يقول لي هذا متعدد ولكن أحياناً في فيها ما يجيبش مفعول يسألو؟ يسأل هذا أهو خرج الأحمد داخل الاحمن اني فتح عن البيان تماما بكم يا بكتور فاهم ممكن فاهم يا طبار <تصفيق> لا هل <تصفيق> ايه هل هو ايه دلوقتي مش عمو لا هو تشوف هو الهو احنا نروه جملة هي ايه يعني جملة تفين تفين معهم فاهم الطلاب فاهم في كلام ناس هو فوق يعني واحد يدي لازم يضوّع على المفهول فيه الحلبة الثانية عندما تقومت إيه؟ لازمة بسماءة لازمة إيه لازمة يا حسين؟ ما بيلووشها إيه؟ مفهول مثل خارج أحمد جملة تمت دخل الأحمد جملة تمت انفتح البارد ها؟ جملة تمت مش محتاج مفهول تاني محمود؟ محمود محمود؟ Leger foruffet Det er en kjprd�� mulighet Mevlister merπάf Jeg kommer til å sælne om å bare lắm Ankele kan jeg sige til å være i sinen女 In Søjel? Forden er det sæli? Milfisk? Og så kan det være med både sæl? Det kan være يبقى له متعدي مفعولي وممكن متعدي ليه ثلاث خرج أحمد من البيت دخل أحمد إلى البيت ما يجبش مفهوم واحده كده ها؟ أو مبكرة مبكرة تعني بإن؟ نظر في زمان يعاقب يعاقب القاضي المجرمين على انا يا اخي انا في رمين ده مفعول به منصوب بالياء من قبل الجملة يا مين هقول لما تيجي تقول يا لك ده فعل مضارع فعل مضارع ده يحتاج الى فاعل ولا عامل والمفعول ده تقديمه في مفعول واحد ولا اثنين ولا ثلاثه هتقول واحد, واحد. من اشهر الموضوعات اللي احنا ايه اللي احنا على فكره النحو حلو نحو جميل بس ايه يعني عايز ايه يعني حد يخرش لا <تصفيق> قوي بقدره وراح يمتلئ التفينه خلاص دي بقى طماطم فيقول ايه احيانا المفروض يبقى ظهر ومره ثانيه يقول المفروض يبقى ايه طماط فاحنا نحط حاجه كده مع بعض اذا اتصل يا حسين بالبائع ضميط يتعرف على طريق منصوص منصوص منصوص الضمير الذي يتصل بفعل يا عبي شيخ عبدالله يكون منصوص يقول بالله الذي يتصل بإسم يمنطق فيه طواعق في اللغة العرب في النحن سهلة كيف ما في تقول لصالح بس تقول ايه كل حاجه تيجي بعد كل حاجه بتيجي كل مضاف تيجي بعد جميع مضاف كل حاجه تيجي بعد الظرف مضاف يبقى حاضر وانا بقول لك كل ضمير يتصل بفعل مفرد ذكر كل ضمير يتصل بايه مضاف طبعا مش كل الضمائر تتصرف بالخاء ها لما نقول رحيمتك السماء سواء بقى دعاء او في محل نصب السماء وساعد بتاع ماشي من ناحيه العقيده استقيم من الناحيه ممكن تستقيم ما السماء يعني 16 يخصوا يعني نفس يعني ربنا سبحانه وتعالى او ما فيش يعني طبعا الاول من الناحيه الاعتقاديه هو راح السماء طبعا انا الصراحه بس الافضل طبعا نقول راح نذكر الله طابست هنا تائي لا لا لا راح على السماء تروح مذكر السماء تائي تامين يا جماعه على ثلاثه قلت ايه تاني؟ قلت الكف كف روض ابن الضمير الضمير في المكن في محل نصب مفعول به الامطار فاعل جميل فاعل فاعل ممكن ان نقول ضربت الشاكين ضربت الله تعالى انضرب على الفن فكان فعل مبني للمجهول الحمد لله بس, بس ايه السنه الثلاثه الشفيه ايه مش بس ان بالمثي جل اللي المفروض ده في الجونه الثانيه ياك في الجونه الثانيه وبي واحيانا في الكه يحتاج الى اكثر من المفروض ده المفروض الاول المفروض الثاني Se esque kanskjamilepe. Er det et på din i båten. Forgive det? Reserve? Loren er сб et stoltaks? I begon du mennesker hverあitudet. Det er myeütlig? Jeg ber ordentlig jeg sier, og jeg fa deg sier guell. Weis? Kom, du mennesker det deg? Kver en augmented og lagt وضع و... في الهاتف محالي ده؟ أي شودي؟ خبر مختلف مفروض الضبن كلام سيعدني كلام نخلص نفسه كلام ايه؟ نخلص نفسه لما ديه نفساني المفعود المفعود ايه؟ المفعود بيه؟ يبقى المفعود بيعمار في الدوم الأساسي بعد؟ ها بعدين صح ودايما منصوب لو كان مفرد او جمع مذكر جمع تكسير يبقى منصوب بالفتحه اذا كان مثنى صح في الجمل بتحتاج لاكثر من مفعول وخدناها في صح ده بالنسبة لإسم الزحب بالنسبة للطمال أي ضمين يتصل بالفعل يتصل بالفعل يتصل بالفعل الله سيحفهمه؟ أعود بيت شعر وننتهي من القصة ليك ده مش واك بس أحب من الإخوة يحفظوا بيت الشعر أسعاد بيت شعر أجيب الآية القرآنية معلش استحملنا يا عويل عويل <تصفيق> عزكولة يا او مرحل انعنا تحفظ بيت الشعر اه لان احنا بنحتاج ببيت الشعر في المواطن لما واحد نتكلم زي يحي الجمال يعني يحي الجمال لما تذهب في هذا التحرير عنو كيبتل اما يفع الجمال طبعا انش ظريفة يعمل و لا يريد ان اشوف تكلامه روخيك له او ميزة ايه ميزة تحمل شوري ايه أحلى حاجة في احمد حاجهفع احمد شوقي كانش بيشتم لا ما كانش عم بيشتم بس هو شتف حاجه زى كده لا لا لا ما يعرف يشتم مقال يعرف يشتم احمد شوقي زي طول راجل باشا ما عرفش يشتم طبعا انت عارف يعني يشتم يعني دي ضرره طبعا هو لما جه يشتم بقى رياض باشا <تصفيق> رياض بس لها كما يس وزارة وراح قال كنبتين كده فضعت الصنايع وقال يقول إنجليز إنجليز إنجليز بقى ما احبت شاول وقال بيت الشاعر ديه قصيدة طويلة جميلة بس انا حبك تعرفه يعني شوكي هذا بقى خطفت فكنت خطفا لا خطيفا اضيفا الى مصادمنا وصل الى العظامي ايه رايك الكلام ده بس جسمي مري فكنت حقا لا صيده خرجت الى مصادر للعظام لا لا لا هو الشيء الشعره ايه فغض الطرف انك من نبير فلا كعبا ولا جلابا وخد من حرث فلا كعبا بلغت ولا جلابا فلا ده ده كده اه هو خلينا في الكلام الحي خطؤك حكم خطوه كون تخطوي مصيبه يعني هكون لا خطيبه لا مصيبه مصيبه الى مصائب النظام من ايه خطب الامل بدل خلت الامل دي حاجه جميله دي نون ايش خط خط كنا تكون تصرفا لا خطي اضف الى نص ابن العظام يعني صح هدي خططت خطب فعل ماضي مبني على الفتح انتم عارفين ليه ما هو خططت خططت تصريف الاتصال مخاطب اه ازاي مخاطب خططت ها سكنت الفاء يعني كنت من كنته اعطف الكنته كنت نصب ال... مخاطب لو فعلي يعني فين نفسك يعني الناس فين الصوت كام كنت, كنت التاء اسم في كنت في محل رفع في محل رفع خبر خبر كنت منصوب بالفتحه عشان تلاقي انا فين ده ده لا هي ايه؟ عطف. لا عطفة. خطيبة. خطيبة معطوفة على خبر مردان. عطفة زرور. ملا من عمش. ادوات زرور. اه? اضيفة مبني المجهول. اه مبني على النصف لانه ماض. طيب. الى ده دا حرف دار. مصائبنا مضروحة الى وعنية الدار الكسرة وانها مضف ايدي. طيب. على ضمي صفه لمصائب مضروب بالكسر طب واضيف كده مصائب هنا جملة اضيفها ومين تضيفها اضاءه مهله مع الرفع كده اصبر السفن الطريقه انا سبب خطبه ده عشان نكره ولا ايه ها صفه بعد النكرات صفه Nåhja. Eh ja gysyren Germanornас blek aller einego tego? Eri差ett om hotellet. Alla j Rudfman albường 없는arrhu. Kok on er set orsολ dude i allier til climb to하다 Mannas «Ï 이�æ Lidlaga Dec weighted what kind rush J researched. Den kjen�自己 og regner det fore Hamvisdomsak. Just med å gjøre opp scène sjungsø. Ok ja. Husband å gjøre حد يقول كده خالص اسمع ده كده قول لي شتا خاطر كنت قاعده في المكان ده في محل الرف بتاعك فكنت ثاني دكتور مصطفى سببين ليه يعني طب بس فيك جه عشان كنت انت فعلا خطبا ولدا ايه فكنت كتبت اسمي يا جماعه الصوت ده, ده صوره خطب ليه <تصفيق> اضافه اللي هي مبنى في محله الى طب طب كم الشاحنه اضيفه اضيفه مبنى المرجول الى الى الى حاجه اصلا شفنا مذبور بنلاقينا مصايبنا بتسدني الشارع اسمه مذبور الى فين يا جماعه جماعه ده قال مصاريف دي في اقتصاد متذبذب عشان متذبذب ليه عشان صفر صفر 5 صفر ان الجمل بعد النكره بنحط بن اسمه رياض رياض باشا خد بقى حمار. خد بقى حيزين. انا عايز اقول معلومه بس عشان بس فيه طيبه في الصوره ما شفتنا حاجه من البيت كل حرص جرر كل حرص جرر تجد كل حرص جرر إلى من إلى على كل حرص جرر فيه أي حرص جرر تشوف في أي دولة لازم يتعلق بفعل حتى لو ما فعل يتعلق مصر أعمل إيه؟ أخضرني فعل فعل اقدر من الفعل فانا لما تقول لي اضيف لما تقول لي قيله حرف جر اه طول طول, طول, طول طول ايه متعلق بايه اقول لك متعلق باضيف لان هي اللي اضيفه إيه؟ صح يا احمد تاني اي حرف جر تشوفه لازم تدور على الايه الذي يتعلق بها من <تصفيق> وقت في غيره آآ يعني دي ما فيه دي فيه وصلة معنوية في الكلام أضيفة إيلا الكلام مصورة ما تقول لي إيلا مصاعدة بإيه بفعل أضيفة مصائبنا العظام خطبتا فمتخطبا لا خطيبة أضيفة إلى مصائبنا العظام ملأت الأيام ملأت الأيام اللي يجل الصالحة قال له إيه في خصوصة أيها جميلة أو جميلة أخذتك في الحياة على هناتك وأي الناس ليس لا وهاناتك يعني أنا خذتك في الحياة على إيه لا يعني أنا عكبتك على أخطاء إيه في الدنيا وأي الناس ليس لا وهاناتك أمين لما باللطس فصفحا في التراب إذا انتقينا ونوشية العداوة والتراب عموما يعني نصح عن دار لو تقابلنا في التربة ما تمناش بركه لا بعوض